119. ونجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون 110. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سرعكم وجهركم ويعلم ما تكسبون 111. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين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 ولقد استهزأ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل من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 وأوحى إلي هذا القرآن لأذركم به وما بلغ فإنكم لا تشهدون أنما على الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو علىه واحد وإنني بريء وإن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 هُوَ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شركاؤكم؟ أَيْنَ شركاؤكم؟ 111. إِلَّا إلا أن قالوا والله ربنا, والله ربنا ما كنا مشركين 112. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وَجَعَلنا على قلوبهم لكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى إِذَا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا ان هذا إلا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 وللدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا فلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذب رسل من قبلك فصبه على ما كذبوا وأذوه فصبه على ما كذبوا وأذوه حتى أتىهم نصرنا ولا أبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت تبتغي نفقا فإن استطعت تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أو سلما في السماء فتأتيه بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدا.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 قُل إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ على أَن يُنَزِّلَ آيَةً ولكن أكثرهم, وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُهَا وَمَا مِن دابة في الأرض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 من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل رأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أو أتتكم الساعة أتوى الله تدعون إلهم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إشأ إشأ أو تنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناه بالبأس فأخذناه بالبأس والضراء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 قُلْ لَقُولُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي إن إِنَّ أَتَبِعُ إلَّا مَا يُوحَى إلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَن 113. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه, لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون 114. ولا تقرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من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 أليس الله بأعلم بالشاكين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهاله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 119. ويبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى 110. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم, ثم ينبئكم بما كنتم تعملون 111. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفيته رسولنا توفيته رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاه الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 119. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين 110. قل الله ينجيكم منها ومن كل كر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 أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب. أليم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 فَلَمَّا فَلَقَالَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا فَلَّ قَالَ لَيْلَمْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لَأَكُونَنَّ لَا أَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ سبازغة قال هذا ربي قال هذا ربي هذا اكبر فلما فلت قال يا قوم اني بريء اني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاج يا ربي كل شيء علماء أ تتذكرون وكيف خافوا ما أشرتهم ولا تخافون أنكم أشرتكم أنكم أشرتكم باللهم لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم 119. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون 110. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب كُلَّه دِينَاهُ وَلُوَحَنَّاهُ دِينَاهُنَّ قَبْلَهُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيى وعيسى وانياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلن فضلنا على العالمين ومن با وجبت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشرقوا لحبط عنهما كانوا يعملون، هؤلاء إن الذين آتيناه الكتاب والحكم والنبوة. فَإِنَّ يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُؤُلَاءِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُ دَاهُ مُقْتَدِهِ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 119. فاجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا 110. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون 111. وهذا كتاب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 121-أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله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 111. ونزعمتم أنهم, أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون 112. إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي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 وَفَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُزَجْنَا مِنْهَا زَوْجَيْنِ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ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 العناب والزيتون والرمان مجتبها، والزيتون والرمان مجتبين وغير متشابه، ضر إلى ثمره إذا أثمر وينعي، إن في ذالك لا آيات لقوم يؤمنون. 119. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم 110. سبحانه وتعالى عما يصفون 111. بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وتجانكم بصائر من ربكم فمن أبصار فلنفسه ومن عم يفعليها وما وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحية إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشرفين ولو شاء وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا نْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ وَلَا تَسُبّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 119. ولكن أكثرهم يجهلون 110. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء 119. فلتصى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون 110. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم وهو الذي لَائِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدِلًا لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِذْ تُطْعِعُ أَكْثَرَ مَا فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّمَا يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْلُصُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ مَا يضل عن سبيله وهو اعلم بالممتدين فكونوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم ان كنتم باياته مؤمنين وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم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 ما بِمَا بما كانوا وَلَا ولا تأكلوا لَمْ ما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفِسق، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتمهم إنكم لمشركون.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 هو يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يننون وهذا صراط ربك مستقيم قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون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 119. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم 110. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون 119. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياته وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على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 يا شئ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أن شكون ذرية قوم آخرين إنما توعدون لا وَمَا تُبِّمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمُ عَمَلُوا عَلَى مَكَانٍ يَكُم مِنّي عَامِل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إنه لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مَا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ 117. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون 118. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم, قتل أولادهم شركائهم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 وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه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 فَادْخَالَهُمْ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قد ضَلُّوا وَمَا هُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا آكُلَهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن 121. إذا أثمر وآتوا حقه, وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا 123. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان 124. إن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 ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذَكَرَين حَرَّمَ أَمِيلَثْيَين أَمْ أن أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْثَّيْين أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا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 119. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو, أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغضهم وإنا لصادقون فإن كذبوا فقل ربكم دو رحمة واسعة ولا يرد بأس عن القوم المجرمين سيقول الذين أشرفوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبأنا ولا حرمنا ولا حرمنا شيئا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عيدكم من علم فتخرجوا له إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلن شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا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 النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكين والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذالك وَالصَّ كُونَ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّهَا ذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهو دو ورحمة وهو دو ورحمة لعله بلقاء ربه يؤمن وهذا كتاب أنزلناه 119. واتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون 110. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين 111. الكتاب لكم ناهد منهم فقد جاءت بينة من ربكم وهدوء ورحمة فمن أظلم من من كذب بأيات الله وصدف عنها سنجز الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب ما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم بملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟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 ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبههم بما كانوا يفعلون سنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسَّيِّءَةِ فلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُل إِنَّي هَدَانِ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قِيَمَمْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونصي وما حياء وما ماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير اللَّهِ أَبْغِي رَبَّهُ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة نزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبعكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلايا فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات اليبل وكم ليبل وكم فيما آتكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم